بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعض فهذا هو المجلس الرابع من تعليقات سلفية على منظومة الحائية لابن أبداود السجستاني رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر صفر في العام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة والف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال ناظم رحمه الله تعالى وَبِالْقَدَرِ الْمَقْدُورِ أَيْقٍ فَإِنَّهُ دِعَامَةُ عَقْدِ الدِّينِ وَالدِّينُ أَفْيَحُ نعم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دا أما بعد في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى الاعتقاد في القدر والقدر هو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها ويقال القدر بالتحريك أي بتحريك الدال فتحها ويقال القدر أيضا بتسكين الدال فكلاهما صحيح من ناحية اللغة و... والقضاء هو نفوذ القدر آه. اذا نزل القدر منازله التي قدرها الله عز وجل فهذا هو القضاء على الراجح آه. قول المصنف ايقن اي عليك ان تؤمن به ايمانا جازما دون ان تتدخل بعقلك في شان القدر لانه كما قال الامام احمد ابن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى فيه اعتقاد اهل السنه القدر سر الله تعالى القدر سر الله تعالى لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فكما تؤمن بصفات الله دون ان تتدخل في كيفيتها كذلك عليك ان تؤمن باقدار الله دون ان تعرف كنهها وكما قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فإنه دعامة عقد الدين والدعامه هي الأساس والركن والدين أفيحه أي الدين واسع وشامل ف الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان ويشتمل على أربعة مراتب يجب عليك أن تؤمن بها حتى تكون على إيمان صحيح الذي كان عليه السلف الصالح في الإيمان بالقدر المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله الشامل المحيط الذي احاط بكل شيء صغير صغيره وكبيره دقيقه وجليله لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين عليك ان تؤمن ان الله قد احاط بكل شيء علما ان كل المخلوقات في الأرض وفي السماء وفيما بينهما إنما هي تحت قدرة الله يصرفها سبحانه كيف يشاء وأنه يعلم أحوالها بتفاصيل هذه الأحوال فاهل السنة يعتقدون أن علم الله شامل أن الله يعلم الأشياء وتفاصيلها وليس كما قال أهل البدع أن الله عز وجل لا يعلم تفاصيل الأمور حاشا وكل والمرتبة الثانية المراتب القدر أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب هذا العلم السابق في اللوح المحفوظ سبحانه كما قال سبحانه قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يارثوها عبادي الصالحون <تصفيق> وكما قال سبحانه وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم وقد دل على مرتبة الكتابة من السنة <تصفيق> حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما الذي اخرجه مسلم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين ألف الف سنه وقال وعرشه على الماء نؤمن المرتبه الثالثه الايمان بمشيئة الله ال العليا ام المهيمنه ان مشيئه الله عز وجل هي التي تهيمن على كل المشيئات اي على مشيئات الخلائق كما قال سبحانه ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وكما قال سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوه، فما شاء الله كانوا وما لم يش لم يكن وهذه المشيئة لا تقتضي الجبر كما يقول الجبرية، فجعلوا المشيئة المشيئة العليا قرينة الجبر هذا فهم كاسد لأنهم تدخلوا في القدر بعقولهم. ما المرتبة الرابعة هي الإيمان بأن الله عز وجل قد جعل لكل عبد مكلف مشيئة يختار بها ويميز بها بين الخير والشر وأن أفعال العباد ومشيئات العباد مخلوقة إن الله عز وجل خلق الخلق كله. فكما اخرج البخاري في خلق افعال العباد من حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يصنع كل صانع وصنعته وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون واخبر أن الصناعات, ان الصناعات وأهلها مخلوقه وكما أيضا قلنا في مرتبة الثالثة هذا لا يقتضي الجبر وإنما نؤمن بخلق الله لأفعل العباد مع إيماننا بأن العبد له مشيئة ولكنها مشيئة محدودة لانها مرتبطة بمشيئة الله العليا وما كان ربك بظلام للعبيد نعم no. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصحو نعم no. no. <سيق> في هذا الشطر الاول من البيت اثبت المصنف رحمه الله تعالى اسم ملكين من ملائكه الله هما الملكان الموكلان بسؤال العبد في القبر فقد صح الحديث ان اسمهما منكر ونكير نعم وكما <تصفيق> في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه الترمذي وغيره بسند الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال الاحديما المنكر وللاخر النكير نعم وهذا حسنه العلامه الالباني رحمه الله تعالى كما في السلسله الصحيحة <تصفيق> ثم أشار المصنف إلى الايمان بالحوض وقال لا تنكر الحوض ولا تنكر جاهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والحوض هو الذي أكرم الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة والذي ياخذ ماءه من اصله وهو الكوثر في الجنه في الحديث الذي اخرجه مسلم من الحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفى يوما اغفاءه ورفع رأسه مبتسما أو متبسما فقال أنزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن عطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر ثم قال اتدرون ما الكوثر فقالوا الله ورسوله أعلم فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنياته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، فدلت هذه الرواية على أن النهر، على أن النهر هو الكوثر، هو أصل الحوض، وأن النهر عليه حوض، هما لا ينفصلان فإن ماءهما متصل كما هو الظاهر من الروايات، فماء النهر يصب في الحوض، وصب النهر الكوثر، نعم. وجاءت عدة احاديث اخرى بلغت مبلغ التواتر في اثبات الحوض آه. ولهذا عدت احاديث الحوض من من المتواتر كما قال الناظم ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى, بنى بيتا لله يحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح قفين وهذه بعضه. <تصفيق> ثم أيضا نهى المصنف العبد أن ينكر الميزان لأن أهل البدع من المعتزلة ونحوهم ينكرون الميزان حقيقة فيثبتون ميزانا معنويا لا حقيقة له يعني يقول إن الوزن إنما يكون وزنا معنويا ليس حقيقة هذا خلاف عقيدة أهل السنة انهم يعتقدون أن هناك ميزانا حقيقيا له كفتان ينصب في أرض الحساب يوم القيامة توضع فيه الأعمال أعمال العباد وتوزن فيه وكذلك توزن الصحائف أي صحائف الأعمال بل ويوزن العبد نفسه كما دلت النصوص على هذا أن الموزون قد يكون أعمال, أعمال العباد أو الصحائف أو العبد فمما دل على وزن الأعمال ما قد جاء في الصحيحين وهو آخر حديث ختم بها البخاري وصحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده نعم ومن دل على وزن صحائف الاعمال حديث أبي عبد الرحمن المعافري الحبولي الذي رواه عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما في أن الله عز وجل ينشر في أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر إلى أن جاء إلى ذكر البطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله هي التي تخلص هذا العبد من النار يوم القيامة فلما وزنت البطاقة التي فيها كلمة التوحيد طاشت السجلات التي فيها المعاصي والآثام ولا يثقل مع اسم الله شيء وتم بينا العلماء أن هذه البطاقة ليست مجرد كلمة فقط بل إن الذي يترجح أن هذا العبد قالها بإخلاص ويقين فأتى بشروط لا إله إلا الله كاملة في هذه الكلمة مما كان سببا في أنها كفرت أو كانت سببا في تكفير ذنوب العبد أما المنافق فقد يق فيقول لا إله إلا الله باللسان ولا تنفعه هذه الكلمة لأنه لم يقلها باعتقاد صحيح والقالان نفاقا ورياء وسمعة مما دل على أن, أن العبد نفسه قد يوزن ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال أنه لا ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا نعم طيب خذروا قال رحمه الله تعالى وقل يخرج الله العظيم, بفضل العظيم بفضله لا. من النار أجسادا من الفحم تطرحه نعم <تصفيق> على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل, كحبة حمل السيل إذا جاء كحبة حمل جاء جاء حمل السيل اذا جاء في هذين البيتين يثبت المصنف رحمه الله تعالى خروج الموحدين من النار الذين عذبوا في النار لفترة بما اقترفوه من معاصي أو ببعض ما اقترفوه ويعفو الله على ويعفو الله عما شاء فبين أن الله يخرج هؤلاء الموحدين وقد تفحمت أجسادهم من النار وكما في حديث الشفاعة أن المصلين الذين دخلوا النار وكانوا يصلون ولكن لهم ذنوب اخرى النار لا تأكل مواضع السجود منهم وهذا مما يبين عظيم فضل الصلاة وأنها أعظم الشعائر بعد التوحيد وقوله الفحم أي أن الأجزاء تتفحم تحترق تصير فحما وقوله على النهر في الفردوس الفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها كما في الحديث أوه. تحيى بمائه أي هذا النهر ونهر الحياة. بنهر الحياة لأن الأجساد تحيى بمائه مشبه إحياء الأجساد المتفحمة محبة حمل السيل أي الحب الذي يحمله المطر والغزير <تصفيق> إذا ألقي على النهر فينه ينبت وكذلك هذه الأجساد إذا ألقيت على, النهر على ماء النهر تنبت من جديد كحبة كالحبه, كالحبة التي يحملها السيل آه وهذا تشبيه بليغ آه نعم ونستفيد من هذين البيتين أيضا إثباته عدم تخليد أوصات الموحدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة وأما الخوارج فقد قالوا يخلدون لكفرهم أنهم كفروا بالمعاصي وأما المعتزلة فلم ينزل عليهم اسم الكفار. لما قالوا هم في منزلة بين منزلتين بين المؤمن والكافر وإن كانوا مخلدين في النار في نهاية الأمر فلم يختلفوا عن حكم الخوارج أو فلم الخوارج في الحكم انما خلقوهم في المسمى فقط نعم تفضل قال رحمهم الله تعالى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حق وَضَّحُمْ حَقٌ مُوضَحٌ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌ مُوضَحٌ نعم هنا إثبات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفعوا إلى ربه يوم القيامة أن يفصل بين العباد وهذه هي الشفاعة الوطمة التي تسمى بالمقام المحمود عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا كما في الحديث الذي أخرجه مسلم أن صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاة شفاعة الأمم يوم القيامة في نائلة إن شاء من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا وهذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة من صلى الله عليه وسلم لمن مات على التوحيد أوه. وهذا الشفاعة, الشفاعة للموحدين يشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أوه. وما الشفاعة العظمى فهي مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وكذلك في حديث أبي هريره في الصحيحين ففي ذكر توجه الرسل أولي العزم من الرسل إلى أو توجه الناس في عرصات القيامة إلى أولي العزم من الرسل كي يشفعوا لهم عند ربهم ان يفصل بينهم فكل يقول نفسي نفسي إلى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيأتي فيسجد عند عرش ربه فيحمل الله عز وجل بمحامد لم تفتح علي إلا في ذاك الموطن هو يثني على ربي بثناء لم يثني به عليه إلا في هذا الموطن فيقول رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد, يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع آه. إلى آخر الحديث هذا هو مقام الشفاعة العظمى وأما الشطر الثاني من البيت ففي إثبات،, إثبات عذاب القبر وأنه حق وقد دلت عدة نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا <تصفيق> مما جاء من كتاب الله قول الله وجل يثبت الله الذين أمروا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهذه كما في حديث البراء بن عازب نزلت في عذاب القبر تم في الصحيحين وأيضا مما دل على هذا من كتاب الله قوله سبحانه النار ويعرضون عليه غدوا وعشيا <تصفيق> ويوم تقوم الساعة وأدخيل آل فرعون أشد العذاب فالنار يعرضون عليه هدوا وعشية هذا في القبر ولذلك قال ابن كثير هذه الايه أصل كبير في استدلال اهل السنه العذاب البرزخي في القبور نعم. ومما دل على عذاب القبر من السنة ما جاء في حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولعن أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم ثم قال ويأتيه ملكان فيقعدانه أهنا فيقولان, فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أن عبد الله ورسوله فيقال لأنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بمقعد من الجنة قال فيراهما جميعا وكما في حديث عائشه انه صلى الله عليه وسلم قال انهم يعذبون عذابا اي في قبورهم تسمعه البهائم وايضا <تصفيق> <آه. تصفيق> جاء إثبات. اثبات عذاب القبر من حديث زيد بن ثابت <تصفيق> ومن حديث ابي ايوب ومن حديث ابن عمر فإثباته عذاب قبر متواتر نعم ماش. كم بقي على قومه مدرك قال رحمه الله تعالى ولا تكفرن أهل الصلاة ولا, ولا تكفرن ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا نعم يعني المتفق عليه من أهل السنة أن المؤمنين الذين يصلون لا يجوز تكفيرهم بالمعاصي الأخرى إلا ما كان كفرا فلا يجوز تكفير أهل القبلة فإن هذا منهج من الخوارج, من الخوارج أما تار تارك الصلاة الذي يطلق الصلاة ففي, تكفي ففي تكفير خلافه المشهور من أهل السنة وجمهور اهل السنه على ان تارك الصلاه الذي لم يتركها جحودا الذي تركها كسلا لم يتركها جحودا وانما يصلي ويترك دون جحود فهذا يعني لا يكفر الكفر الاكبر على ما رجحه الجمهور عليه ويدل عليه حديث الشفاعه نعم ما في أحد إلا ويعصي ويذنب آه. كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أصرف الأنفسين لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فمن أذنب فليتب وليستغفر ولا يأس من رحمة الله آه. فلا يقنط من رحمة الله إلا القوم, القوم الضالون نعوذ بالله من القلوب من رحمة الله طيب واشي اخرى قال رحمه الله عليه ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ايوه نعم فمقالة الخوارج من أسوأ المقالات ولذلك كانوا اول الفرق ظهورا وهي الفرقه التي نص على التحذير منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في البخاري ومسلم <تصفيق> بلغت طرق هذه الأحاديث أو روايات هذه الأحاديث عشرة في مسلم أخرجها مسلم كاملة وأخرج بعضها البخاري كما بين هذا الشيخ لسن ابن تيميه رحمه الله رأس الخوارج وذو الخويسرة الذي ظهر في غزوة حنين آه وما زال الخوارج يخرجون إلى أن يخرج آخرهم عد الجال كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة منهج الخوارج أنهم يخرجون على جامعة المسلمين يكفرونهم ويستحلون دماءهم ولا يرون الطاعة لولاة الجور في المعروف بل يقول بل يقول نحن لا نطيع الا الامام العدل وهذا الامام العدل في الغالب لا يوجد الا في خيالاتهم في في مخيلهم فقط لانهم لم يروا عثمان الخليفه الراشد عدلا فكيف بمن دون فكيف بمن دون دون عثمان رضي الله عنه وكذلك علي خرجوا على علي هو الخليفة الرابع الراشد فإن كان عثمان،, عثمان وعلي ليس بعدلين فمن هو الإمام العدل عند الخوارج كانوا لا يوجد وهذا يشبه يعني من طرف الخبيع من وجه معتقد الروافد في الإمام الغائب ويريدون لا يريدون الجهاد أو لا يريدون البيع إلا للإمام الغائب هذا الأبصار ينتظرون خروجهم وأما الخوارج يقولون أنه لا نوتي الطاع إلى الإمام العدل وأين الإمام العدل لا يوجد إلا أئمتهم من أهل الخروج هم العدو العدم بعضهم بعد يخرجوا على بعض كما هو الحادث في من يتتبع كتب الفرق أنه لا تمر برها إلا وتنقسم الفرقة الوحيدة من خارج الأكثر من فرقة يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وهذا حلوهم الآن في داعش في العراق فتنظيم القاعدة وفرقة من فرق الخوارج المعاصره بعضهم يقاتلوا تنظيم داعش هذا وداعش تقاتل القاعدة وقد يكفر بعضهم بعضا وهذا حال الخوارج هذا حالهم وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حقهم هم كلاب أهل النار وقال شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه آه وقال صلى الله عليه وسلم في بيان سمات الخوارج يحقر أحد صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرون القرآن لا يجاوزوا طراقيهم يبرقون من الدين مروق السهم والرمية ف فالحاضر الحاضر من مذهب الخوارج فإنه مذهب مهلك مهلك الأصحاب في الدنيا والآخرة آه نسأل أن يقينا شر البدع وأهلها قال أنا مكعبون إن شاء الله اكتفي بهذا حتى ندرك صرح العصر صلى الله على محمد وآله وسلم نعم في